خلقنا نطفة علقا فخلقنا العلقه مضغ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم شئناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 خيله وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء بالدهن. جَعَلَ بُطُونَ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 بَارَكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّكُمْ لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ أُمِّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ منه وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترافا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ولا نَحْنُ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ قَلِيلٍ ليصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرونا اخرين ما تسبق منهم أمة اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم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 طيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أممكم أمته واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطع أمره بينهم زبرا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 رَشِيَةَ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا تَوَقَّلُ بُمْ قلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صل اللهم صل اللهم ولا نكلف نفسا الا وسعها.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 ذابي ذاهم لا تجعر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعطابكم تكصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جن بل جاء وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم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 شديد اذا هم فيه مبلسون وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أيذا مثنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض وما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 سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد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 أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء في خفي الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسلون فمن ثقلت موت نوازنوا فولائك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح النار فحوجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضارون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 يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم ضحكن اني جزيتهم اليوم بما صبروا بما صبروا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 قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش من يدعو مع الله من آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب ارحم وانت خير الراحمين